الاسلام تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين تنزيل الكتاب فيه من رب العالمين ام يقولون افترا بل هو الحق من ربك لتنبر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم, لعلهم يهتدون الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش ما لكم دونه من ولي ولا شفير أفلا تتذكرون يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرض إليه في يوم وداره ألف سنة مما تعدون ذلك عالم الغيب والشهادة العزيز الرحيم الذي أحسن كل شيء خلاقه وبدأ خلق الإنسان من طيب له من سلالة من ماء نهيم ثم سواه ونفخ فيه من روح وجعل لكم السمع والأبصار والأسئدة ضللنا في عرض اننا في خلق تَرَائِبَ الْمُجْرِمُونَ لَاتَسُرُّؤُسُهُمْ مِنْ دَرْبِهِمْ رَبَّنَا أَبْصَرْنَا وَسَمِعْنَا رَبَّنَا أَبْصَرْنَا وَسَمِعْنَا نعمل صالحا نَعْمَلِ الصَّالِحَاتِ فَرْجِعْنَا نَعْمَلِ شِئنا لآتينا كل نفس هداها ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها ولكن حق القول من لئلا املا ان جهنم ولكن حق القول من لئلا جهنم لَمَن مِنَ الْجِنِّ مِّنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ فَذُوقُوا بِمَا نَسِيتُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا فَذُوقُوا بِمَا نَسِيتُمْ لِقَاءَ ان ننساكم ان ننساكم وتذوقوا عذاب الخلد بما كنتم تعملون تذوقوا عذاب وتذوقوا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون تتجافى جنوبهم على المضاجع يدعون, يدعون خوفا وطمعا يدعون ربهم خوفا وطمعا فتجافى جنوبهم عن المضاج أن يدعون يدعون ربهم خوفا وطمعا ومن قُنَاهُمْ يُفْقَهُونَ فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا أُخْفِيَ لَهُمْ فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا <nose> <eller figura> يزين بما كانوا يعملون أفمن كان مؤمنا كمن كان كافرا أفمن كان مؤمنا كان كافرا لا يستوي الذين امنوا واملوا الصالحات فلهم جنات فلهن جنات المأوى مزلداك انه يعملون وان من لج مَأْوَاهُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ كُلَّمَا أَرَادُوا أَنْ يَخْرُجُوا مِنْهَا كُلَّمَا أَرَادُوا ذوقوا ذوقوا عذاب, ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون ولنذيقنهم للعذاب الادنى دون العذاب الاكبر علهم لا فلا تقوم في مرية من لقائه وجعلنا ههدى لبني إسرائيل وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا وجعلنا منهم لَن يَحْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَنِ مَا صَبَرُوا لَمَنِ صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ يَقْسِمُ بَيْنَهُم يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُوا كِيمَا كَانُوا فيه لَقَدْ نَمَ مِنْ قَبْلِهِمْ مِنَ الْقُرُونِ يَمْحُونَ فِي مَسَاكِنِهِمْ إِنَّ نَسِينَا ذَلِكَ لَآيَاتِ أَفَلَا يَسْمَعُونَ أَوْ لَمْ يَرَوْا أَنَّ فَنُخْرِجُ بِهِ الذَّرْعَ فَنُخْرِجُ بِهِ الزَّرْعَ تَأْكُلُ مِنْهُ أَنْعَامُهُمْ وَأَنْفُسُهُمْ أَفَلَا يُبْصِرُونَ وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْفَتْحُ إِنْ كنتم فالفتح لا ينفع الذين كفروا إيمانهم ولا هم منظرين فأعرق عنهم وانتظر